إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إلي إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَيَّ نَتَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فان ان تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا خلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق يعيده فأنا تؤفكون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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُنَّ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَن يَظْرُ إلَيْكَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قل إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أَذِنَ لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فطل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتْنِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُم مَّا يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ وَمَّهِ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَتُنَّ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُسْلِمِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَلِهَا الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا دُرِيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْهُمْ أَن يَفْتَنَه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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم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 ولقد بَوَّعنا بني إسرائيل مبَوّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهمُ العلمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون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 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسزك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله